بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساكون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطاقة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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَذِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيْزًا إِلَى فِئَةٍ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 إِذْ آتُمْ قَلِيلُ مُْتََّّافُونَ فِي الأأَبضِتَخَافُونَ أَتَ خََّّ فَكُم النَّاسُ فَآوَكُمْ وَأََدَكُمْ بِنَصّرِحِ فَآوَكُم وَأََدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَجَقَكُمْ مِ طيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ أم أَموادُكُم وَأَولادُكُم فتْنَةُ وَأَن نَو اللهَّ عدَهُ أَجِر عظيم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 تكون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء او تصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 انما يحشرون لي ميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيذقمه جميعا فيجعل له في جهنم اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا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 كنتم امنا بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم يلتق الجمعان والله على كل شيء قديب اِذَ الْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِهِ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 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرض هؤلاء دينهم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 بِعِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْضَةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فإما تثقفنهم في الحرب فشذد بهم من خلفهم لعدهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن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 من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم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 اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم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 ولا يأتيهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصركم في الدين فعليكم نصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 بَعْضٌ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تم تنزيل هذه الماده